والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق على ضفاف النهر بدأت قصة صاغ الحزن والأسى ألوانها هي لوحة الخذلان والالم العميق حين جاء النذير وسمع الأزيز فاهتزت الأركان وماجت الأرض بالظلام واشتد القتام ومن بين الركام صرخت. يا واحة الأحرار لا تبكي الشهامة والعلا صوني جبينك عاليا مهما تنازعك البلا عاث الأعادي فصرخي في وجههم أن ألفلا هز الضمائر كلها واستصرخي كل الملا يا واحة الأحرار قرار لا تبكي الشهامة والعلا صوني جبينك عاليا مهما تنازعك البلاء عاث الأعادي فصرخي في وجههم أن ألفلا هزي الضمائر كلها واستصرخي كل الملا ما أقبح الإنسان يافترس الضعاف الهزلا لما أناخ بمنزل كان السعيد الأجملا ما أقبح الإنسان يافترس الضعاف الهزلا ما انا بمنزل كان السعيد الاجمل عاشت رباه فيه السعاده طفله فتبدل بطش العدو بوالديها صباح العيد لا بيتا هناك ولا ولا لم يرحم الشيخ الضعيف ولا النساء العزلا نسف المدارس كيف لا يرث الجهالة جاهلا أضحى يبدل ضحكة الأطفال حزنا ماثلا نهب الأمان مخلفا رعب المدينة صائلا هذه حضارة معشر سقطت هناك دلائلا ذهب الأمان مخلفا رعب المدينة صائلا هذه حضارة معشر سقطت هناك دلائلا ثم عن الإنسان إن عاد أخاه وقد, تلا الإنسان إن, عاد أخاه وقد تلا الإنسان إن عاد أخاه وقد تلا مهما هم الليل في كل العيون ستظل يملاها الهدى صبرا وعزما مذهلا ما دام يقتبس الخطى من نور أحمد من هلا ستذك كل حصونهم تنهي الحصار المثقلا بدعاء اخوتها ما بدلوه دربا موصلا نحو الشهادة سلما فالنصر فيها أقبلا فالنصر فيها أقبلا فالنصر فيها أقبلا, فالنصر فيها أقبلا